سائحات فيبات وأبكارا يا أيها الذين آمنوا وقوا أنفسكم وأهليكم نارا نار وقودها الناس والحجارة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 يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبيأس المصير ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانت تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتهما فخانتهما فلم يغنى عنهما من الله شيئا وقيل دخل النار مع الداخلين وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ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 وكانت من القانتين الله أكبر, الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا الحمد الله الله أكبر الله أكبر. الله, أكبر. الله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 رحمة <تصفيق> الله